وَإِن كُنتُم مَرْضَآء أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ أَوْلَمْ تَجِدُوا نِسَاءً فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا